سبحان الحي الذي لا يموت سبحان من نور النور فشعشعه سبحان من أجر ما فأنبعه سبحان من قدر الرزق ووسع سبحان من لا شريك له ولا إله معه ذم جلال والبهاء والكبرياء والعظمة سبحان الحي الذي لا يموت سبحان من سبحان الحي الذي لا يموت سبحان من تعطف العزه وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي الجود والكرم سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق وما هو خالق سبحان الله عدد ما خلق وما هو خالق والحمد لله مثل ذلك ولا اله الا الله مثل ذلك والله اكبر مثل ذلك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 ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا من العفو أحب إليه من المؤاخذة يا من العفو أحب إليه من المؤاخذة اعفو عنا اللهم اعفو عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا من سبقت رحمته غضبه يا من سبقت رحمته غضبه يا من سبقت رحمته غضبه اتيناك تائبين اتيناك تائبين اتيناك طائعين اتيناك وجلين اتيناك خائفين أتيناك خائفين أتيناك مهمومين مغمومين اللهم كلنا يا أرحم الراحمين اللهم كلنا يا أرحم الراحمين فرج همومنا فرج همومنا فرج همومنا فرج همومنا, فرج همومنا نفس كروبنا اشفي مرضانا اشفي مرضانا داوي جرحانا اللهم عافب مبتلانا يا أرحم ال اللهم رب صغيرنا اللهم رب صغيرنا واحفظ كبيرنا وعلم جاهلنا يا أرحم الراحمين اللهم صب علينا الخير والرزق صبا صبا اللهم صب علينا الخير والرزق صبا صبا اللهم صب علينا الخير والرزق صب الصب ولا تجعل عيشنا كدا الكد اللهم انزل علينا من بركاتك يا ارحم الراحمين اللهم يا ذا, يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اعتق رقابنا من النار اجمعين اللهم اعتق رقاب الحاضرين والسامعين اللهم اعتق رقاب الحاضرين والسامعين من النار يا رب العالمين اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأذرياتنا وعلماءنا ومشايخنا وولاة أمرنا ومن لهم فضل علينا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أسى إلينا ومن أسأنا إليه ومن غاب عنا ومن أمن على دعائنا اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة المباركة يا رب العالمين يا من ينزل إلى سمائه الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من سائل فاعطيه هل من تائب فاتوب عليه اللهم إنا أتيناك تائبين فأقبلنا اغفر ذنوبنا امح خطايانا اغفر زلاتنا اللهم لا تصرف هذا الجمع إلا بذنب مغفور اللهم لا تصرف هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور اللهم لا تصرفنا من هذا الجامع إلا وقد ذنوبنا اللهم إنا نسألك أن تقول لنا عبادي قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات عبادي اسألوني ما شئتم فلن أرد سائلكم عبادي اسألوني ما شئتم فلن أرد طالبكم اللهم حقق لنا ما أمننا اللهم حقق ما amanna يا رب العالمين اللهم اكتب لنا خير الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين لك مطواعين لك مخبتين يا رب العالمين عبدنا لك عبدنا لك ذللنا لك استعملنا في طاعتك إرض عنها يا رحم الراحمين نسألك يا إلهنا أم ترضى عن نار ضلا تسخط بعده وبدى يا رب يا رب أتيناك بذلنا إلى عزك أتينا بذلنا إلى عزك أتينا بذلنا إلى عزك وبفقرنا إلى غناك خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد تتودد إلينا ونحن نعصيك وأنت ترانا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام أعنا على قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم أعنا على قيامها إيمانا واحتسابا يا أرحم الراحمين اللهم ثق الموازيننا واغفر ذنوبنا واستر عوراتنا اللهم استر عوراتنا اللهم لا تفضحنا اللهم لا تفضحنا اللهم رحمتك نرجو فلا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء عمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك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 اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ارحمهم كما ربونا صغارا جازهم بالإحسان إحسانا وباليسات عفوا وغفرانا خص منهم الميتين بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بوجهك العظيم وسلطانك القديم أن يعذبوا اللهم وسع لهم قبورهم مد أبصارهم اللهم وسع لهم في قبورهم مد أبصارهم اللهم وافتح لهم إلى الجنة بابا حتى يأتيهم من يا يأتيهم من روحها وريحانها وسرورها يا رب العالمين اللهم لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين أسعد الأحياء منهم رض خواطرهم أعطهم ما أملوا وسألوا يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبنا غفرته ولا هملا إلا فرجته ولا كربلا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا أيمن إلا زوجته ولا أيمن إلا زوجته ولا أيمن إلا زوجته ولا عقيم الا ذرية صالحة وهبته ولا عقيم الا ذرية صالحة وهبته ولا عقيم الا ذرية صالحة وهبته ولا مسحور الا فك اكتسره ولا مسحور الا فك اكتسره اللهم انا نعوذ بك من سحر الساحرين اللهم عليك بكل ساحر وساحرة أرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم يوما أسودا يا قوي يا عزيز اللهم ابطل ما صنعوا اللهم ابطل ما صنعوا اللهم ابطل ما صنعوا وفرق ما جمعوا واجمع ما فرقوا يا قوي يا عزيز برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا ناصر المظلومين يا ناصر المظلومين يا ناصر المظلومين انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة يا رب العالمين اللهم كلهم عونا ونصرا اللهم كلهم عونا ونصيرا يوم قل الناصر يوم ضعف الناصر اللهم كلهم عونا وظهيرا يا رب العالمين اللهم إنه قد نزل بهم من البلاء ما لا يشتكى فيه إلا إليك ولا يعول في كشفه إلا عليك اللهم اكشف عنهم ما نزل بهم من البلاء يا رب العالمين اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز أرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز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 أو نزل أو نزل يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين بتوفيقك. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وليخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين